قال رحمه الله الاجتماع بالإخوان قسمان نعم الاجتماع بالإخوان الاجتماع بالأصحاب والزملاء على قسمين لا يخرج عن دين القسمين اما اجتماع مؤانسة وطبع واجتماع الآخر على التعاون على أسباب الخير قال الاجتماع بالإخوان قسمان أحدهما اجتماع على مؤانسة مؤانسة الطبع وشغل الوقت فهذا مضرته أرجح من منفعته وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت وهذه اجتماعات كثير من الناس اجتماعات كثير من الناس اجتماعات مؤانسة الطبع وشغل الوقت كل أحد يجلس مع ما من يؤانسه ومن يكون على طبعه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجنده ما تعرف منها تلف وما تناكر منها تلف فهذا هو حال الناس أنهم إذا اجتمعوا اجتمعوا على هذا الاجتماع اجتماع مؤانس الطبع والشغل الوقت فتجدهم يضيعون أوقاتهم فيما لا يعود عليه عليهم بالنفع إنما هو قيل وقال وحديث أحيانا مباح وأحيانا غير مباح فهذه كما قال مضرتها أرجح من انفعتها وأقل ما فيه أنه يفسد القلب يعني ما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى هذه الاجتماعات وإنما قالت جريدة فلان كذا واليوم قال حصل كذا وأمس حصل كذا وسيحصل كذا المهم تحليلات متقدمة وتحليلات متأخرة شغلوا أوقاتهم بمثل هذه التحليلات ومثل هذه الأمور فهذه اجتماعات تضر يا أخوان فتجد والله الله ينبغي أن يهل السنة أن عنها إذا اجتمعوا لا يتحدثون كانوا لابد من حديث على الطريق ما فيه مانع أنه حصل شيء في البلاد يتحدث عنه ما فيه مانع لكن اجتماعات كل يوم على هذا هذا والله مضره للغلوب ولا يصلح أن اهل السنة ينشغلون بها قال اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت ولقاءات الناس أخان ما تفيد غالبا إلا إذا كان لقاءك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتماعات الناس غالبا ما فيها نعم كما قال من قال لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الاكثار من قيل وقال فأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال فهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الشخص فهذه أبيات جميلة تبين هذا المقصود أن لقاءات الناس لا تفيد شيئا سوى الاكثار من قيل وقال فالشخص يقلل من هذه اللقاءات ويعتني باللقاءات التي تعود عليه بالنفع وفيها خير له وهي اللقاءات عن العلم اللقاءات على صلاح الأحوال فهذه اللقاءات مقصودة شرعا أن الشخص يلتقي على العلم ويلتقي على إصلاح حاله لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاني فهذه نصيحة من الإمام رحمه الله تعالى أن اجتماعات الناس لا تخرج عن دين القسمين القسم الأول اجتماع مؤانس الطبع طيب طبعه يطابع هذا فيجتمع معه حديث ساعات طوال تحدثون في أشياء ما هي نافعة والله لم تكن ضارة ليست بنافعة قال رحمه الله الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر وهذه التي حتى الله سبحانه وتعالى عليها فقال في كتابه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع أول أصحاب الاجتماعات الأولى أو قريب من أصحاب الاجتماعات الأولى ولا تقع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فهذه اجتماعاتهم ما تفيد ابدا بل والله كما قال من قيم أن وقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت فهؤلاء الذين أغفل الله قلوبهم وغفلة القلب تتفاوت فمنهم من أغفل الله قلبه حتى جعل عليه أغفال ومنهم من في قلبه غفلة نسبية في قلبه غفلة نسبية وهو من أهل الإسلام لكن لا زالت الغفلة في قلبه فهم يتفاوتون أصحاب الغفلة فبعضهم خلاص على قلوبهم أغفال هؤلاء لكفار هم أهل الإسلام الذين على قلوبهم الأقفال ليسوا من أهل الإسلام في شيء ولكن أهل الإسلام ربما توجد عندهم شيء من الغفلة فيغفلوا عن الذكر يغفلوا عن الخير يغفلوا عن الطاعة يتعدوا عن مجالس الذكر فهذه غفلة ولا شك فهذه المجالس التي تفيد الشخص أن الشخص يحرص على أن يجالس أهل الخير التي فيها أسباب النجاه والتواصب الحق والصبر والعصري إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصب الحق وتواصب بالصبر فهؤلاء حتى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على مجالستهم ونهاه عن التجافي عنهم والميون إلى هؤلاء والأمر له والنهي له أمر لأمته ونهي لأمته قال الله له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين هؤلاء ما يطردهم المجانس هؤلاء مفروح بهم وهؤلاء الذين يحرس الشخص عن المجانسة معهم فإن لم يحصل لك نفع فما ما يحصل لك ضرر منهم أبدا ما ينالك بشيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل جلس صالح وجلس سوء كحامل المسك ونفر الكيد فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالفه فأمر المجلس من أعظم الأشياء التي ينبغي على الإسلام أن يعتنوا بها وإلا الله يحصل الندام بعد ذلك إن لم يعتن الشخص بالجليس الصالح الذي يأخذ بيده بيده إلى الخير ويعينه على الخير فإنه سيندم يوم القيامة ويوم يعبد الظالم مع يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سمينا يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ انظر على ضرر عظيم في مجانسة هذا المدبر ومجالسه هذا الذي هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءتني الحجج وجاءني الخير وسمعت كلام الدعاء وصل الله العافيه والسلامة. فأعظم ما يعتني به شخص في حياته الجليس فإنه خير معين لك إن كان صالحا أخذ بيدك للخير، وإن كان فاسدا فيأخذ بيدك للشر والعياذ بالله ما أحسن ما قال سفيان رحمه الله ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاح. ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاح. وهذا مؤيد من بالادله التي اشرنا اليها آنفا المر على دين خليله وكذلك مثل الجليس الصالح وجليس السوء هذا الكلام ماخوذ من مثل هذه الادله التي دلت على خطورة الجليس السيئ وكذلك على نفع الجليس الصالح والحمد لله من وفق يا اخوان بجلس خير وجلس صلاح هذا قد وفق لخير كثير جدا من القائل ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح لبيد حسنة الصحابي رضوان الله تعالى عليه قالوا يا لبن رأت تقول الشعر قال فإن في البقرة فإن في البقرة وآل عمران اغنيه عن الشعر فما قلت إلا بيتا بعد إسلام ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح إن في البقرة وآل عمران غنيه عن الشعر ثم قال ما قلت بعد إسلامي إلا بيتا واحدا وهو هذا البيت احسنتم عندك أيضا اللطيف عن المرء لا تسأل وسن عن قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي عن المرء لا تسأل وسن عن قرينه إن القرين بن مقارن يقتدي عدي بن زيد عدي بن زيد قال الاصمعي رحمه الله ما رايت بيتا اشبه بالسنه من بيت عدي بن زيد ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من بيت عدي بن زيد. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه إن القرين بن مقارن يقتدي صدق القرين بالمقارب يقتدي، فإن كان القرين قرين خير اقتدى به ما عنده من الصلاح والخير، وإن كان القرين قرين سوء اقتدى وأخذ ما عنده من خلال الشق من عينات بالله ومن خصال السوء وأخلاق السوء، فلنحرص جميعا إخواني في الله على مجازس الأخيار، ونحن إن شاء الله كذلك، نحن ان شاء الله كذلك أننا نحرص على مجازس الأخيار ومن نستفيد منهم، وأما جالسة أهل الشر والتجافي عن أهل الخير فهذا نتضرر به إن فعلناه تضررنا به وقد جانسناهم وجربناهم الله قد جانسناهم وجربناهم ما تسمع منهم إلا سوء ما تسمع منهم إلا سبابا وشتاما وأخلاقا سيئة العياذ بالله كلام بديء ربما أنت ما تحب هذا لكن مع الأيام مع الأيام تستروح للشر نقض أنك يعني ستنجو مع الأيام يلين قلبك لهذا الشر وربما يرتاح لهذا الشر في بداية الأمر تنكر هذا ومع الأيام فإذا بك معه وإذا بك تتلفظ بنفس الألفاظ التي يتنفظون بها فالصاحب ساحب كما يقولون الصاحب ساحب هو يسحبك يوم من الدهر ويستعمل معك الطرق الشيطانية لسحبك كما يذكر العام في الشيطان الله اعلم يعني هو مثل في محله ان شاء الله قال الشيطان واحد من الناس التقى بالشيطان فقال له وراه مع يعني حزمه مفاتيح كثيرة عن مفاتيح كثيره قال الشيطان هذه المفاتيح يشتري بها هذه الكثيرة قال كل واحد استعمل معه شيء من هذه المفاتيح احيانا استعمل مع هذا المفتاح واحيانا استعمل معه لم يصلح هذا استعمل معه الاخر قال وأنا انا وين مفتاحي قال انت تمشي بلا مفتاح ما تحتاج مفتاح ولا شيء صحيح بعض الناس يحتاج مفتاح مع الشيطان اوسهل عليه يمشي قدام اصحابه قال له ما مفتاحي قال انت بلا مفتاح فانتبه تكون بلا مفتاح يكون معك مفتاح قوي ما في حق الطبعه حتى يستغله عليك انه قد اختزل عليك وذهب يطبعه عند اصحاب المفاتيح ما يعرف السر إيش؟ إلا أنت فلا تمكن أحد يأخذ المفتاح عليك هذا ويعرف من أين يدخل عليك فهذا خطأ الحمد لله أعظم ما نغلق الأبواب به عن وجوه هؤلاء الاشرار ما نحن عليه من غناعة بالكتاب والسنة من القناعه بهذا الخير الذي نحن عليه فإنه يأس منك خلاص وما يأتيك وما يتردد عليك إذا رأى عندك قناعه أما إذا رأى ملاينه في الكلام وراء ايضا كذلك أنك تنسحب شيئا فشيئا فهذا يطمع فيك لكن إذا راك إذا جاء مثلا ليد انصحك يا فلان انتقل صلي أنت ما تصلي كيف تنصحني وين تبغيني اذهب يذهب ونا رأك ما تصلي تنصحني إلى إين؟ وأنا انصحك للصلاة يا قومي ما لي الى من النجاة وتدعونني إلى النار قل لهذا الكلام أنا انصحك للصلاة وأنت تنصحني إلى الخمر أو إلى الحشيشة أو إلى شيء من هذه البناوي. فانصحه كن رجلا امامه لا تضعف امام هذا البطال وهو بطال وضائع يحتاج الى نصحك يحتاج الى توجيهك احتاج الى ارشادك فانت الحمد لله على خير ومن الله سبحانه وتعالى عليك باستقامه فلا يضيعك هذا ويختزلك عن هذا الخير الذي أنت عليه فالحاصل ان هذا الكلام جميل الاجتماع بالاخوان قسمان قال رحمه الله الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والتواصي الصبر فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها هذا من أعظم الغنيمة وأنفعها أن الشخص يجد مجلسا فيه هذا النصح لذلك كان السلف ينصحون بمثل هذه المجالس الجميلة. حتى بعضهم ينصح بمجالس مجالس مسعر وآخرين ينصح مجالس فلان الممكن يتواصلون بهذه المجالس التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى من كان ملتمسا جليسا صالحا فيل فليأتي حلقة مسعر بن كدامي فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام كلام جميل يتواصلون به من كان ملتمسا جليسا صالحا، فليأتي حلقة مسعود بن كدامي فيها السكينة والوقار وأهلها أهل, أهل العفاف وعليه الأقوام، وهكذا الموارك أو غيره يقول يا طالب العلم، يتحمّد بن زيد، فطلبنا علما منه، ثم قيده بقيد، لاك عمرا، لاك جهما، لاك ثور، لاك ثور، لاك جهما، لاك عمر بن عبيد. فالحاصل أنهم كانوا يتواصلون مثل هذه المجالس وقد أوصت بها السنة وأوصى بها ربنا سبحانه وتعالى هذه المجالس كما أشرنا في الآية الأولى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي قال رحمه الله فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها ولكن فيه ثلاث آفات ومع ذلك يقول في هذا انتبه ثلاث آفات إياك تقع فيها كنت تحب هذه المجالس لكن استملك الشيطان إلى شيء آخر ولكن فيه ثلاث آفات احداها تزين بعضهم لبعض وهذا من الرياء والعياذ بالله يتزين بعضهم لبعض فليحذر من يحضر هذه المجالس أنه يتزين بعضهم أو بعضهم لبعض ويرأي بعضهم بعضا بالخير فهذا ينتبه له فهذه آفة آفة ليست بالسهلة. قالوا لكن في ثلاث آفات إحداها تزين بعضهم لبعض الثاني الكلام والخلق أكثر من الحاجة وهذا ينتبه له الشخص كلام جالس طيبه ثم بعد ذلك بعد المجلس هذا ساعتين ثلاث ساعات دق دق في فلان ولا كلام ما له معنى كلام ما له معنى هذا خطأ هذا يضر هذا الجالس. يكون المجلس جيد ثم يخالطه أشياء ما هي طيبة قال الكلام والخطأ أكثر من الحاجة أو يختلط مع اخوانه أكثر من حاجة. ياخذ حاجته يستفيد منهم العلوم والخير والنصح ثم بعد الحاجة يذهب إلى إيش من حيث أتى يذهب من حيث أتى إذا ذهبت الحاجة التي جاء من أجلها يذهب في حاجات الأخرى المباحة وإلا هذه المجالس لا يقصد الشيخ رحمه الله أنك تستغني عنها لا ما هو هذا المقصود وإنما إذا حضرتها تحضرها لحاجتك وتختلط بأهلها لحاجتك إن ذهبت الحاجة ذهبت قال الثاني الكلام هو أكثر من الحاجة الثالثة أن يصبر أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود صير شهوة وعادة يحضر هنا من أجل يلتقي بفلان. ويتحدث بفلان أو صار عادة هذا الشيء صار عادة هذا الشيء وما يكون المقصود من هو والاستفادة من هذه المجالس هذا ما هو طيب هذا ما تنفع هذه المجالس وما يستفيد منها كثيرا وإن حضرها يحضرها يقصد أنه يحضر نجلس نتكلم مع فلان فلان لنا فتره ما يعني نلتقي به فهذه مقاصد ما هي طيبة فيقول صيد ذلك شهوة عادة ينقطع بها عنه فلا تجعلها شهوة ولا تجعل هذه المجالس عاده بل هي مجالس ايش عباده هذه المجالس ليست مجالس عاده وانما هي مجالس عباده الله سبحانه وتعالى مباهي بها الملائكه والملائكه تبحث عنها فإذا وجدت وجدتها وجدتها ايش وضعت الاجنحه ايضا بما يصنع اهلها وبما يطلب اهلها فهذه المجالس يا اخوان ليست مجالس عباده ليست مجالس عادة بل هي مجالس عباده ينبغي تعظيمها وأن لا يقال فيها اللغط ولا يقال في الكلام الذي لا يرضي الله سبحانه لا يرضي الله سبحانه تعالى وكل إنسان مع شكله هل تجد الغراب يخان مع الحمام يمشي صاحب الحمام ما تجد أبدا وإنما حماما معيش جاء الغراب ما استوحيش منه وإيش مع اليوم هذا جمعنا ذا وأنت كذلك بغنت تستوحش من هذا الذي يأتي معك وهو ما هو من جنسك شرير معروف بالشر ما جاء يستفيد منك وإنما ما اجلس بجانبك هكذا وإش مع البليه هذا ويجاب معي فهي ضرك الحق الناس أجناس كاجناس الطير الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والصعو مع الصعو صعو طائر صغير لعله معروف عندنا في البلاد ياتي طائر صغير يا اخواني قفز هكذا تعرفونه فكأنه هذا المقصود كان هذا المقصود طائر صغير والصعو مع الصعو وكل إنسان مع شكله ومن القائل اعتبر الناس dit dit مع المسلم والفاجر مع الفاجر اعتبر الناس dit المسلم مع المسلم والفاجر مع الفاجر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اعتبر الناس dit المسلم مع المسلم والفاجر مع الفاجر وقال غتادة أنا والله ما رأينا إن والله ما راينا الرجل صاحب من الناس الا مثله وشكله إن والله ما رأينا من الرجل أو من الناس إلا الرجل صاحب مثله أو شكله فصاحب قال الصالحين فصاحب الصالحين لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم وصدق رحمه الله تعالى إنهم ما رأوا إلا هذه الحقيقة أن الرجل ما يجلس إلا مع من كان مثله لأنه عمل برماكن حزبي مع الحزبي وخلاب على العموم ما يجلس معك الحزبي أبدا ولا, ولا أنت تطيب نفسك أنك تجلس مع الحزبي يضيق صدرك مباشره تجلس خمس دقائق عشر دقائق لأنك ما تتفاهم معه بخلاف السلفي السلفي تتفاهم معه والنهج واحد والطريق واحد والكلام نفس الكلام واللسان نفس اللسان والقلب أيضا نفس القلب أيش يريد وكلهم سواء في المجالسة فإذا كان الأمر كما سمعت يحصل خير كثير على المجالس إذا جالس من كان على جنسه وعلى منهجه يحصل خير كثير واقل شيء اخوان انك يضيق صدرك وبعض الناس يريد يجالس هذا ويجالس هذا هذا ما يكون هذا ما يكون يريد يجالس اهل السنه يريد يجالس اهل البدع يريد يجالس طيبين يريد يجالس ايش المفسدين هذا يريد أن يجمع بين ايش بين الحق والباطل كما قال الاوزاعي رحمه الله تعالى قيل يا إمام بعض الناس يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع فقال هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق وبين الباطل هذا لفظه هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق وبين الباطل وابن عون يقول قال ليس أحد أشد علينا مثل الذي يجالس أهل البدع ومنهم السنة يعني يزعم أنه من أهل السنة قال من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع لن يغرر بالناس الناس يعتبروه منا وانه منسوب إلينا. منسوب الينا وهذا سلفي يجالس فلانا وفلانا فالناس مساكين يغترون به فيحصل علينا ضرر من مجالسة لأهل البدع فيسحب الناس إليه كما يحكون عن دار رحمه الله تعالى حصلت منه زلة وهو إمام التقى ببعض الناس ببعض الناس من أئمة أهل البدع فقبل رأسه وكان معه واحد من إخوانه من يحب الدرقطني رحمه الله تعالى وراح الدرقطني فإذا بالرجل جالس من؟ جالس المبتدع وصار مبتدعا معه صار مبتدعا معه بسبب تقبيل الدرقطني لهذا المبتدع وانظر كيف أثر فمجالس أهل البدع أو كذلك أيضا تعظيم أهل البدع هذا يضر الناس فلذلك كلمة ابن عون في محلها من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع صدق فإنه يحصل بي اغترار عظيم الحمد لله الذي جعل شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى يسعى جادا في تمييز الصف فإنه دعا إلى التمييز دعوه ليست بالسهل ولاق فيها من العنى ما لاق فيها وذهب عنه من ذهب وصبر ولا بال بمن شرق بمن قرب فدعا إلى التمييز وقال إن الله سبحانه وتعالى نفعنا بالتمييز نفعنا بالتمييز فتمييز الدعوة أمر مهم جدا وهذه الأناثار دعوة رحمه الله تعالى صار طلابه من بعد على هذا الخير وهو التميز عن اهل الأهواء وعدم جنس أهل الأهواء فهذا الذي ينفع الله به الدعوة وينفع الله به الناس وانظر إذا جاءت الفتن الدولة تميز تعرف السلف من إيش؟ من غيره تعرف السنفي هو مثل البلدان إذا حصلت فتنه تأتي على من على الجميع تأتي على الجميع كل من فيه لحية أخذت الدولة وضربته وأهانتها وسجنته إلى ذلك. لكن هنا في اليمن تعرف الدولة تميز هذا السنفي وهذا غير إيش؟ تمر على النقاط تبع من أنتم نحن تبع فلان خلاص مشوا تبع فلان تبعهم حل هذا الشيء والذي يريدون يعرفون من هو الذي يريدون فهذا من فضل الله أن الشيخ مقبلا رحمه الله تعالى وفق في هذا الجانب دعا إلى التمييز ونجح وأما الدعوات الأخرى أو بعض الملدان الأخرى فيها إما كبار وفيها علماء كبار لكن ما حرصوا على ما حرص عليه الشيخ رحمه الله تعالى في اليمن فنجحت دعوة نجاحا أفضل من نجاح دعوتهم وكلهم على خير وفضل الله يتيه من يشاء مات الائمه أولئك أين طلابهم أين الذين حملوا العلم عنهم لا فيه لكن مات الشيخ مقول بدعوة لازالت ظاهرة قوية لازالت ظاهرة قوية ولازال طلابه يدعون إلى مكان يدعو إليه هذا كله بسبب الإخلاص قبل ذلك وأيضا إيش العناية بالتمييز ولا علماء لا شك عندهم إخلاص لكن ربما حصل شيء من التقصير لا عن قصد لا عن قصد أبدا وإنما حصل شيء من هذا الأمر أنهم ما ميزوا مثل ما تميز الشيخ رحمه الله تعالى حصل ما حصل وقدر الله ما شاء فعل فبلدانهم متفجره بهؤلاء الأشرار متفجرة بهؤلاء الأشرار ولكنهم مكبوتون فقط ما تدري متى يأتي اليوم الذي يهيجون على البلاد ولا قد حاولوا وكبتوا ومره ثانيه وكبتوا فالبلاد متفجره جدا خوارج يا أخوان كثير لا تظن يعني الذين هم يبغضون أهل العلم كثير جدا والخوارج كثير في تلك البلاد ولكنهم مكبوتون الحمد لله دولة قائمة بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها ومنتبه لهم وتضرب بيد من حديد إذا رأت شيئا من هذا تضرب بيد من حديد لكن لا متى سيدخلها الدخيل بعد ذلك إلا يشاء الله صلى الله أن يحفظها ويحفظ القائمين عليها لكن هم بعدهم بعدهم حتى يفتتوا هذا الخير ويفتتوا كيان تلك الدولة لكن الآن لازالت متربطة مصدع الخوارج أن يبرز لهم قرن كلما قام لهم قرن قطعوا الحمد لله فالحاصل يا أخوان هذه النصائح لا تمر علينا هكذا نصائح المجانسة ونصائح الاعتماء الاعتناء بمباينة أهل الأهواء والبعد عن أهل الأهواء.